يرو فيها ليلا وعيا من آميه فقلوا ربنا بعث بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق إن في ذلك لا آيات لكل صبار شكور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 117. لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 118. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله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 قل أغل من الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله وَمَا الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين كن لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبو بالمكر الليل والنهار. ابتئمروننا أن نكر بالله. ابتئمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن.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 أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل سألتكم من أجر فهو لكم